فَمَن يأتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نُور وَالْقَلَمِ وَمَا يَْطرُود م أَ تَدِنِعَمَةِ رَّكَ بِمَجنُود وَإَِّ لَكَ لأَجرًْا غَيرَ نَمُّود وَإِكَ عَ خُلُوقِ عَظب فَسَتُذَا صِرُ لَأَيِّكُمُ الْمَضُودُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حلافي ما هين ام الناس ما شاء ان بنيم من ناعل الخير معتذ اسيب عتو لن بعد ذلك ذنيب أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين